ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المشرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وانفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد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 وَإِذْ يَتَهاجَّدون فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كل فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ